صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألم تر إلى الذي حال إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إِبْرَاهِيمُ ربي الذي يحيي ويميت قال أَنَا أحيي وَأُمِيتُ قال إِبْرَاهِيمُ فَإِن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 Semi'Allahu l'man hamidah Allah, Allah, Allah, Allah Allahu akbar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 ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم